بوك تو سجدسمت فينس واحد وستون واحد وستون كارتس سكايلة واردي الأعداد الترتيبية الأعداد الترتيبية الشهر الاول هو يناير الشهر الاول هو يناير اوترايس الثاني هو فبراير الشهر الثاني هو فبراير تريشايس مينيسيس الشهر الثالث هو مارس El Shaher el Thelith, hua Mars. Tzaturtais ir aprīlis. El Shaher el hua Abril. El Shaher el Rabia, hua Abril. Piektais mēnesis ir mais. El Shaher el Khamis, hua Majo. El Shaher el hua. مايو الشهر السادس هو يونيو الشهر السادس هو يونيو سيكشي مانيشي هي نصف سنه سته اشهر هي نصف سنه Janvāris februāris marcjanēer febraer mērēris Jēēer Aprīlis, mars mais un jūnīs Erīl mēju va jūniū Erīl mjū Septītais mēnesis ir jūlīs. Al seba, hua huva El Al šahru sēba' huva jūļu. Astotais mēnesis ir augusts. Al femin, hua augustus. Al šahru sēba' augustus. augustus. augustus. Devītais mēnesis ir septembris. الشهر التاسع هو سبتمبر الشهر التاسع هو سبتمبر 10 الشهر العاشر هو اكتوبر الشهر العاشر هو اكتوبر 11 الشهر, الشهر الحادي عشر هو نوفمبر الشهر ال11 هو نوفمبر 12 هو ديسمبر الشهر ال12 هو ديسمبر Hi senā Etnā ašē šara šaran hijā august septembris Juliju augustus september Juli augustus septembris september Oktobris novembris un decembris Oktober novembris novemberm. October, November, and December.